في المدينة النبوية مع إخوان ذناء ونسأله تعالى أن يجعله لقاء موفقا مباركا نافعا لنا ولإخواننا إنه على كل شيء قدير استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الليلة في صات المغرب آيات من كتاب الله عز وجل فمن يخبرنا عن هذه الآيات التي تلاها إمامنا؟ أحسن. بارك الله. إلى آخر ما قرأ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقول جاء مثل هذه الآية في كتاب الله عز وجل. في سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الالباب اي لاصحاب العقول الذين يتدبرون ايات الله عز وجل حتى يصلوا بها الى الحال التي وصفها الله عز وجل في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال يذكرون الله بقلوبهم ويذكرون الله بأسناتهم ويذكرون الله تعالى بجوارحهم هؤلاء هم الذين ينتفعون بالآيات في خلق السماوات والأرض ايات هذه السماوات العظيمة العالية الشديدة القوية فيها آيات عظيمة فيها الشمس والقمر والنجوم وغيرها من مما لا نعلمه كل هذا من آيات الله انظر إلى الشمس هذه الشمس التي تطلع من المشرق وتغرب من المغرب هل يستطيع أحد أن يوجهها على العكس من هذا أجيب لا هل يمكن لأحد أن, أن يردها من المغرب إلى المشرق لا ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه فقال له إبراهيم رب الذي يحي ويميت قال أنا أحي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فماذا كان الجواب مهت الذي كفر والله لا يهت القوم الظالمين القمر قدره الله منازل حتى نعرف به عدل السنين والحساب تجد ينزل كل ليله منزلة منزلة تختلف عن المنزلة الأخرى فبينما تراه في عند الغروب في في المغرب إذا به عند الغروب في المشرق فهو عند الابدار يكون عند الغروب في أي مكان عند الابدار يعني اذا تم أربعة عشر يوما اين يكون عند الغروب يكون في المشرق يا اخوانا يكون في المشرق ويختلف ايضا عن هيئته في المغرب عند الهلال تجده في المغرب لكنه صغير عند نصف الشهر تجده في المشرق عند الغروب لكنه كبير قد امتلأ نورا من الذي يستطيع أن يملأ هذا الهلال نورا الله عز وجل من الذي يستطيع أن يقدره منازل الله عز وجل إذن في خلق السماوات في نجومها وشمسها وقمرها وفي نفس السماوات آيات عظيمة يقول الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا إيه شدادا أي قوية ولهذا قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة الأرض أيضا فيها فيها آيات في خلق الأرض آيات عظيمة فيها البحار والأنهار والأودية والأحجار والجبال والسهول وغير ذلك من مخلوقات الله فيها المعادل في الأرض قطع متجاورات تجد هذه القطع جارة لقلقتها الأخرى وتختلف عنها اختلافا كثيرا هذا حديد وهذا رصاص وهذا ذهب وهذا فضة وهذا معاد لا نعلمها إذن فيها آيات فيها ايات عظيمة كما قال عز وجل وفي الأرض آيات لمن للموقنين إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار هل المراد اختلافهما في الحر والبر او في الطول والقصر او فيما احدث فيهما من الحوادث او في الجميع اننا سنعطيكم قاعدة واظن اطينكم اياها سابقا اذا كان القرآن او السنة يحتمل معاني متعددة وليس بينها منافات ولا مرجح لأحد على آخر فإنها تشمل الجميع إذن اختلاف الليل والنهار هل المعنى في الطول والقصر نعم في الطول والقصر بينما يكون ليل أطول ما يكون إذا به يرجع ويكون أقصر ما يكون وكذلك في النهار هذا فيه عبر من الذي يأتي بالليل يدهب النهار الله ومن الذي ياتي بالنهار اذا ذهب الليل الله عز وجل ولا يستطيع احد ان يفعل ذلك قال الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء الجواب لا احد ابلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليلا تسكنون فيه الجواب لا أحد أفلا تبصرون إذن اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا من, من آيات الله اختلافهما حرا وبردا من آيات الله أليس كذلك بينما يكون الجو في يوم من الأيام حارا وهجا يكاد يقول الإنسان حولي نار قد وقدت إذا به يكون باردا شديدا كأنه في ثلاجه يجمد الماء في بعض الليالي من الذي جعل هذا الاختلاف الله عز وجل سبحان الله تجد جو كله كأنه في تريزر من عند الله تجده في شذر الحرارة كأن نيرانا قد اوقدت حولك ويمر بك وهجها كذلك ايضا اختلاف الليل والنهار فيما فيما فيهما من الحوادث وهذا اعظم واعظم كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس بينما تجد هذا في غنى واسع اذا به يعود فقيرا وبينما ترى هذا فقيرا اذا به يعود غنيا وبينما ترى هذا عزيزا اذا به يكون ذليلا وما وبينما ترى هذا دليلا اذا به يكون عزيزا وبينما يرحمك الله وبينما ترى هذا مالكا اذا به يكون مملوكا من الذي يقدر هذه الحوادث الله عز وجل ففيها ايات فيها عبر الان لو ان الانسان فكر في التاريخ فكر في التاريخ وفكر امم عظيمه بادت وكان لم تكن عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أين ذهبوا عاد عن آخرهم هلكوا عن آخرهم سلط الله عليهم الريح الريح اللطيفة السهلة سلطها الله على عاد فأهلكتهم تدمع كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقال هذا من آيات الله عز وجل امم عظيمة فكر فيها كيف بادت كيف هلكت كيف لم تكن شيئا مذكورا انظر إلى عصرك الآن ألستم أدركتم مناسا معكم على ظهر الأرض يأكلون كما تأكلون ويشربون كما تشربون ويلبسون كما تلبسون ويتمتعون كما تتمتعون أين هم؟, أين هم؟ تحت التراب ذهبوا كأن لم يكنوا كأن لم يكن شيئا مذكورا الإنسان الآن قبل ولادته لم يكن شيئا مذكورا كما قال عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبعد موته يكون مذكورا لكنه ليس يعني كانه لم يكن على الارض لكنه يذكر الانسان قبل ولادته لا تستطيع ان تتحدث عنه لكن بعد موته تستطيع ان تتحدث وفي هذا يقول الشاعر الحكيم بين يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار الآن نحن أحيا نخبر عن من مضى عن من مضى وسيأتي اليوم الذين نكون خبرا يخبر عنا. وقال فلان كان في هذا المكان كان يقول كذا كان يفعل كذا وليس بالشيء طح. إلى الآخرة وإن في خلق السماوات الأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لايات لقوم يتقون لكن هذه اقوال تحتاج الى تفكير نحن نقرا القران لكننا لا نفكر في المعنى ولذلك ينقصنا كثيرا من ايات الله عز وجل لاننا لا نفكر بينما الصحابه رضي الله عنهم اتدرون كيف يفعلون في القران إنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا أكثرنا اليوم يقرؤون القرآن للثواب فقط للتبرك به ولا شك أن هذا قصد حسن لكن يجب أن نضاف اليه شيء آخر وهو التدبر ثم الاتعاظ والتذكر ولهذا قال الله تعالى كتابنا انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ايات وليتذكروا الالباب لا بد من تدبر لا بد من اتعاظ وتذكر حتى ننتفع ثم قال عز وجل لقوم يتقون اي يتقون الله وتقوى الله اوجزها لكم بكلمتين هي عن التقوى اتقاء ما يوجب العقاب والعذاب اتقاء ما يوجب العذاب والعقاب ما رأيكم برجل لا يصلي مع جماعة ام التقن هو ام لا نعم لا لأنه عرض نفسه للعقوبة ما رايكم في رجل يزني والعياذ بالله امتقن هو لا لانه لانه لم يتق العقوبه فاذا التقوى ان يتخذ الانسان وقايه من عقوبه الله وعذابه وبماذا تكون تكون بفعل الاوامر وجهها بالنواحي لا بد من فعل الاوامر وجزاء النواهي فمن اخل بالاوامر اختلت تقواه ومن انتهك شيئا من المحرمات اختلت تقواه ولكن الحمد لله الباب مفتوح ليش؟ للتوبه تب الى الله وانت اذا تبت الى الله عز وجل فانه سيتوب عليك إذا كانت التوبة نصوحا ولو كبر الذنب وعظم استمع قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما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 مع كبر هذه الذنوب إذا تاب الإنسان وعمل عملا صالحا فإن الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اقرأ الآية شو هذا اقرأ الآية اقرأها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 فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فيا اخي المسلم لا يخلو الانسان من تقصير ولا يخلو من خطا ونستغفر الله ونتوب اليه توب الى الله عز وجل تارجع عن المعاصي ابدلها بطاعات حافظ على الطاعات لا تهملها وابشر بالخير والتوبه مفتوح بابها الى الى حالي الحال الأولى إذا حضر الأجل فلا توبة والحال الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك في آخر الدنيا فلا, حاجة. فلا توبة قال الله تعالى <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا مال التوبة <تصفيق> ويدل لذلك قصة فرعون فرعون لما اتركه الغرق آمن ولكن لم ننفعه الايمان لماذا؟ نعم <تصفيق> <تصفيق> لأنه وصل الى الموت ولهذا لا قيل الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس إذا رأوها آمنوا أجمعوا ولكن يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل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 ان الذين لا يرجون لقاءنا هذا واحد وردن بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون هذه الاوصاف الاربعه يستحق من اتصف بها ما ذكره الله تعالى اولئك موهم النار لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بلقاء الله لان من امن بالشيء رجاه لكنهم لا يؤمنون بلقاء الله مثل مثل الذين ينكرون البعث ويقولون ما هي الا حاتم الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ويقولون ايتوب يا ابانا ان كنتم صادقين وكأنه قيل لهم إن آباءكم سيبعثون في الدنيا والخبر عن البعث إنما يكون في الآخرة بعد أن يموت الناس لكن هؤلاء يجادلون بالباطل يجحضوا بالحق ولهذا أقول يا أخي صحح عقيدتك صحح العقيدة اعلم أنك ستلاقي ربك كما قال عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه لا بد حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيرى ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ويرى اشئ منه يعني للشمال فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره لا بد من ملاقاه الله الله اكبر لابد. استعد لهذا اللقاء بماذا تجيب ربك استعد لهذا ال... ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها رضوا بها بدلا عن الآخرة واطمأنوا بها استقروا ورأوا أنها هي قرارهم أنها هي قرارهم وأنه لا بعث وما أكثر الذين يرضون بالحياة الدنيا اليوم ويطمأنون بها ولكنهم لا يرشون لقاء الله نسأل الله العافية والذين هم عن اياتنا غافلون يعني غافلون عن ايات الله اي عن وحيه الذي انزله على رسله وعن مخلوقاته التي أم امروا ان يتفكروا فيها غافلون اولئك ماواهم ما النار جزاء ما هم نار بما كانوا يكسبون اي بسبب كسبهم ويستفاد من قول الله عز وجل مأواهم النار أن هناك مأوى بعد القبر وأن القبور ليست النهاية هناك ما بعد القبور إما جنة وإما وإما نار وبهذا نعرف خطأ الكلمة المشهورة عند الناس وهي قولهم في الميت انتقل إلى مثواه الأخير هذه كلمة خطيرة يعني لو كان الانسان يريد مدلولها لكان لازمه إنكار البعث لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير معناه إيش معناه لا بعث وهذه كلمة خطيرة وكثير من الناس اليوم ياخذون الكلمات على علاتها ولكن ولا يفكرون في المعنى وهذا غلط المثوى الاخير هو اما الجنه واما النار اما القبر فانه معبر معبر يعبرون الناس الى الى البعث ومن ورائهم برزخ الى الى يوم يبعثون هنا قصه يقول ان رجلا كان يقرا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فسمعوا اعرابي فقال والله ان وراء هذه القبور لحياته لان الزائر ليس ذو فهم الأعراب الأعراب هي يعطون بفهم يغيب عن كثير من الناس الزائر ينزل عند عند صاحبه مدة ثم يرجع إلى بلده أليس كذلك وهنا سمى الله تعالى الدفن سماه زياره. فقال حتى زرتم المقابر إذن المقابر مقر او محل زياره محل زياره لا بد من بعد والاعراب احيانا ياتون باشياء, بأشياء يدل على سلامه فهم الرجل العربي هناك قصه ايضا ثانيه سمع اعرابي رجلا يقرا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم فقال العرابي أعجي الآية فأعادها وهو يقرب غير المصحف أعادها فقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نتالا من الله والله غفور رحيم قال أعدها ما قبل الأعراب بفطرته ما قبل أن يقول الله عز وجل اقطعوا أيديهما ثم يقول والله غفور رحيم لأن المغفره والرحمة تقتضي رفع العقوب عنهما فقرأها الرجل المرة الثالثة وقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال الان عصفت عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع سبحان الله نستفيد من هذا ان ختام الايات يكون مناسبا لما ذكر قبله يقول الله عز وجل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون ألب هذه عند أهل العربية تسمى الأخ أنا أسأل واحد. قم لقى نمت. استرح. باء السب... تسمى باء السببية يعني أن مواهم النار بسبب إيش بسبب كسبه كما أن الإيمان والعمل الصالح سبب يدخل الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوسي أولئكما واهم نار بما كانوا يكسبون بعدها نعم لما ذكر حال المعرضين بين حال المقبلين إلى الله فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم اللهم اجعلنا منهم إن الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به ولا أحد أبين تفسيرا ولا أصدق تفسيرا من تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا فسر الإيمان؟ قل ما هو الإيمان؟ قل أأسا خاص. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أصبر ماذا قال رسوله السلام؟ قم بارك الرحيم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ما الإيمان فماذا قال كم اركان الايمان آه. سته قلها أنتم منها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره احسنت اصلك إذا قيل الذين آمنوا بماذا نقول أستق التفاسير وأحسنها واوثقها تفسير من تفسير نبي صلى الله عليه وسلم وقد ساله جبريل ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشف طيب عامل الصالحات، يعني عامل الأعمال الصالحات. فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات كل ما أمر الله به فهو عمل صالح. لكن لابد أن يتضمن شيئين. الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن عمل عملا برياء ايكون عملهم صالحا اجيب يا اخوان لا لماذا لان الرياء شرك قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنشت الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ولهذا كان الاسرار بالعباده افضل من الجهر بها الا اذا تضمن الجهر بها فائده فيكون الجهر افضل والا في الاصل ان اسرار العباده افضل ما لم يتضمن مصلحه فان تضمن مصلحه كرجل مثلا تصدق واظهر صدقته من اجل ان يقتدي الناس به هذا مصلحه ولهذا ما الله، امتدح الله الذين ينفقون سرا وعلانيا طيب إذن الإيمان نعم العمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص لا بد فيه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن عمل عمل ليس عليه ورسوله فهو مردود مهما كان من الاجتهاد ومهما كان من رقه القلب ومهما كان من خشوع القلب ومهما كان من بكاء العين في العمل إذا لم يكن على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود لا يقبل حتى لو أن الإنسان بكى وخشع قلبه ولان قلبه فإن هذا من الابتلاء إذا كان العمل ليس على أمر الله ورسوله وقوله عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم أي وفقهم للعمل الصالح في إيمانهم أي بسبب الإيمان لأنه كلما ازداد إيمان الإنسان ازداد عملا صالحا وهدايا ولهذا يسأل الآن كثير من الطلبة يسأل يقول تشكر علي بعض الأمور في العلم وأنسى فما هو الطريق إلى حفظ العلم والتوسع فيه الطريق إيش الإيمان كلما كان الإنسان أكثر ايمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر هدايه قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تأمل قوله يهديهم ربهم بإيمانهم تجري قد تقول ما هي العلاقة نقول العلاقة أن الهدايه هدايتان هدايه في الدنيا وهدايه في الآخرة فمن اهتدى في الدنيا لطريق الله هدية في الآخرة لطريق الجنة ولهذا قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم جعلني الله وإياكم من هؤلاء إنه على كل شيء قدير دعواهم فيها أي في الجنة يعني شأنهم وأمرهم سبحانك اللهم وبحمد سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام يعني انهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس دائما يسبحون الله عز وجل ويحمدون الله ويترددون بذلك الذكر لانهم قلهم اياه وتحييتهم فيها سلام نعم يعني ان بعضهم يحيي بعضا بالسلام يعني بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل تكدير لأن أهل الجنة كما قال عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها المخرجين لا يتعب الإنسان لا تعبا فكريا ولا تعبا جسميا ولا يخرج منها ولا يمرض ولا يجوع ولا يموت بل ولا ينام من كان في الجنة لا ينام ولعلك تسأل ليش ما ينام النوم لنا راحة والذي لا ينام يقال إنه في الدنيا يعني. يقال هذا متع مريض فكيف لا ينام أهل الجنه نقول نعم لا ينامون لأنهم لو ناموا لا لحرموا حرموا لذة النعيم حال نومهم ونعيم الجنه مستمر ولأن النوم إنما يحتاج فيه يحتاج إليه الإنسان في الدنيا من أجل نقض التعب السابق وتجدد القوة لللاحق أليس كذلك؟ ولهذا كلما كان الإنسان أتعب كان الى النوم اشوق فاهل الجنه مبرؤون من كل عيب من كل نفس ولهذا قال في جنات النعيم النعيم القلبي والنعيم البدني في الدنيا قد ينعم الانسان في قلبه وبدنه اذا من الله عليه نعم الرمال الصالح عند الرجل الصالح وقد ينعم في بدنه ولا ينعم في قلبه كثير من الناس عنده أموال كثيرة لا أفضل الله وبيوت وقصور وسيارات فخمة وبنون وزوجات لكن قلبه في نكد دائم هل ينتفع بهذا النعيم لا لا والله كم من إنسان بالعكس ليس عنده مال ولا أهل ولا بنون لكنه منعم القلب بذكر الله تعالى وطاعته أيهما أسر الأول والثاني الثاني أسر ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف ولا أحد أطيب قلبا ولا أنعم بالا من المؤمن التقي. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لم يقف لنكسر ماله وولده قد لنحينه حياة طيبة فهو في فسر القلب دائما جنة الخلد جعلنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه جنة الخلد جنة نعيم نعيم قلب ونعيم بدن فهم دائما في اسرور دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعالي وسلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين يختمون كل ما يحصل بالحمد ان اكلوا حمدوا ان شربوا حمدوا ان باشروا أهليهم حمدوا كل شيء يختمونه بالحمد لله رب العالمين ثم ذكر الله تعالى في بقية الآيات أنه لو يعجلوا الله الشر للناس استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني أن الناس مقصرون وهم يستعجلون إلى الشر ويتباطؤون في الخير ولو أن الله سبحانه وتعالى عجل لهم الشر كما يستعجلون بالخير لهلكوا لكنه عز وجل الحليم يحلم على العباد ويمهلهم كما قال ابن القيم رحمه الله في النونيه وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه وصدق رحمه الله إن الله لو يأخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من ولهذا قال لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله يدرهم الله يتركهم في طغيانهم ويمدهم ولكن هذا استدراج من الله عز وجل حتى اذا اخذهم لم يفلتهم كما قال الله تبارك وتعالى بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم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 الإنسان الضر بإيش إنسان الضر بإيش شيء في مرض أو بعاهة أو بفقر أولاد أو بفقر كلمة الضر عامة كل ما يتضرر به إلى أين يفزع إلى الله ولهذا قال دعانا لجنبه أي على جنبه أو قاعدا أو قائما والانسان اما إما على الجنب وإما قائم وإما قاعد إذا دعانا في جميع الأحوال يدعو الله تعالى أن يكشف الضر ولكن هل إذا كشف ضره شكر فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا إلى ضر المسة نسأل الله العافية إذا, الله إذا كشف الله ضده فكان مريضا فشفاه الله فقيرا فآناه الله معجما في الأولاد فرزقه الله مر كأن لم يدعنا إلى ضد المسه وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على الإنسان ان يشكر الله عز وجل على نعمه وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة رجال قصة ثلاثة رجال أحدهم شكر الله فأبقى عليه النعمة والثاني والثالث لم يشكر الله فلم تدمي النعمه من هؤلاء ثلاثة أبرص وأقرأ وأعنى كلهم فيه معي في في كلهم فقراء بعث الله إليهم ملكا على شكل انسان وسأل الأبرص أي شيء نحب إليك قال أحب إلي لون حسن وجلد حسن حتى يذهب عني هذا المرض الذي يقدر, يقدر الناس فيه فمسحه فاعطج لونا حسنا وجلدا حسنا اذا ذهبت العاه في بدنه قال له اي ما لاحب اليك قال الابل قال العبل اعطي اناقه عشرة فولدت وانتجت وصار له واج من الابل ثم اتى الاقرع والاقرع هو الذي لس على رأسه شعر فأذنه اي شيء احبري قال شعر حسن ويعني يذهب عني ما قدر الناس به فمسحه فأعطي شعرا حسنا ثم قال له أي مال يحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا فأنتجت وصار له واد من البقر سبحان الله أتى الآن قال له أي شيء يحب إليك فقال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس شو فرق من سؤال وسؤال هذا هؤلاء الإذناء السابقان طلبا شيئا حسنا لا أن يرد الله حالهما إلى الحال الأولى لا شيئا حسنا شعرا حسنا جلدا حسنا لون حسنا هذا ما طلب إلا مقدار الحاجة الأعمى كيف ما يطلب من حاجة قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس بس ما يرد الله هذا ما قال يعطيني عينا حسنه وأهجابا حسنا وحاجبا حسنا لا قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس مما يدل عليه على قناعة الرجل فقال له أي ما لحب إليك قال غنم. الغنم لا ذهب للإبل ولا للبقر قال الغنم رجل يريد الكفاف فأعطي شاتا فبارك الله فيها وأنتجت وكان له واجم من الغنم الآن كل واحد من هؤلاء أعطي النعمة التي تمناها الذي كذلك الأبرص ماذا اعطي لونا حسنا وجلدا حسنا ومالا الأقرى كذلك الاما كذلك اراد الله عز وجل ان يبتليهم مره اخرى ارسل اليهم الملك بصوره انسان فقير وعابر سبيل فقال فاتى اولا الابرس وقال له أني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري يعني الأسباب فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال أسألك بعيدا أتمتع به في سفري ولكنه أنكر هذا أنكر النعمة وقال إني ولدت هذا المال كابرا عن كابر فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ثم أتى الرجل الثاني من هو الأقرى وقال له مثل ما قال الأول فرد عليه مثل ما رد عليه الأول فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ثم أتى إلى الثالث القنوع الهادئ قال له إني, فقير, اني فقير وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك وكنت أعرفك اعمى فرد الله إليك بصار فقيرا فاغناك الله قال نعم كنت أعمى فرد الله علي بصر وكنت فقيرا فأعطاني الله المال اعترف بالنعمة أو انكر اعترف بالنعمة ثم قال له هذا الغنم بين يديك خذ ما شئت وجع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله يعني ما اشق عليك لا بمنه ولا بانه في شيء نخذته لله عز وجل فقال له الملك امسك عليك مالك ما انا ما بشيء أمسك عليك مالك فلقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك الله اكبر فانظر يا اخي كيف كان نتيجة شكر النعمة وكفر النعمة الإنسان الذي لا يشكر النعمة إن بقيت النعمة فهو استدراج وإن زالت فهو عدل لأن الله قال لنا لئن شكرتم لأزيد منكم ولئن كفرتم إن عذاب الشديد فأنت إذا رأيت ان إذا رايت الله قد اجر عليك النعمه وانت مقيم على معاصيه فاعلم ان ذلك إيش استدراج لا تامن مكر الله فانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون انتبه لنفسك واذا رايت ان الله انعم عليك و عليك مره اخرى بالشكر فاحمد الله وازدد من ذلك فان شكر النعمه تزيد به النعم كما جاء في الآية الكريمة التي سمعتمها طيب إذا وفقك الله بالشكر فهل هذا التوفيق نعمة نعم نعم نعمة كم من الأناس حرموا الشكر والعياذ بالله فإذا أنعم الله عليك بالشكر فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر طيب شكرت يكون نعمة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 علي له في مثلها يجب الشكر وان طالت الايام طيب بارك الله فيك وهو يعني تاخذ مقبول نعم او جيد اذا الشكر على النعم نعمه يحتاج إلى شكر آخر والشكر الثاني يحتاج إلى شكر الثالث وهلو مجرى فما على الإنسان إلا أن يقول سبحانك لا احصي أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإذا مست الإنسان الضر تعانى لجنبه أو قائد أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك ألم يدعونا إلى ظلم الساعة؟ كذلك زينا للمستفيين ما كانوا يعملون. انتهى قراءة الإمام إلى هنا، إلى هنا انتهى قراءة ماري، وإلى هنا انتهى الكلام ونرجع إلى الأسئلة، نبدأ بها ونكملها إذا لم تنتهي قبل الصلاة، نكملها بعد الصلاة شرفا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى فروا واهتد بهداه إلى يوم الدين آمين سائل يقول فضيلة الشيخ نعم أعجي السؤال. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يعتبر أبوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وإذا كان كذلك فلماذا لا اصلي اول اصلي قبلها ما قرانا حتى اللي بعده يقول السائل ما معنى قولنا في الدعاء للميت وأبدله زوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله نعم الصلاه على الميت شفاعه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فصلاه الشفاعه ولهذا ينبغي للمصلي على الميت ان يخلص في الدعاء له بمعنى ان يدعو بقلبه ولسانه اكثر المصلين فيما اظن يصلون باصواتهم لا في قلوبهم لا بقلوبهم تجد يدعو الدعاء ليس هناك قوه في الدعاء ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء الصلاه على الجنازه مرتبه بالاحق فلاحق اولا الفاتحة ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا الدعاء لعموم المسلمين رابعا الدعاء للميت إذا كبرت الأولى تقرأ الفاتحة وهي تناؤل على الله عز وجل وتمجيد له إذا كبرت الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه والله ما من بشر أعظم حقا عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر حقا عليك هو الذي دلك دل وهو الذي حثك على الخير وهو الذي بين لك الشر وحذرك منه فله أكبر فضل لمخلوق على مخلوق انتبه يا أخي انتبه لهذا ومن, ومن حقه عليك أن لا تتجاوز سنته بابتداع فتزيد فيها ما لست منها أو بنقص فتهدر منها ما كان منها اتبعوا إن كنت تريد شفاعة إن كنت تريد أن تكون في الجنة معه فعليك بسنته لا تتجاوزها وإن زينت لك البدع وإن أجلب مبتدعوها بخيرهم ورجلهم فإنها ليست بالشيء قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا أردت أن تعرف الميزان الذي يكون به القبول فاعرض هذا العمل على إيش على الكتاب والسنه من وافق الكتاب والسنه فهو حق وان لم يوافق الكتاب والسنه فهو باطل طيب صلاه الاج... أولها اولها البدا بإيش؟ بالفاتحه هو حق الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء العام بعد التكبير الثالثه تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وراينا وصلينا وكبينا ثم الدعاء الخاص نظير هذا من بعض الوجوه يا أخواني تأملوا التشهد أوله تحيا في لله. ثم سلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلام علينا ثم سلام على جميع عباد الله الصالحين في الدعاء إلى الميت الخاص تقول اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهلي دارا خيرا من داره واضح ما في أشكال يعني اجعل القبر خيرا من قصره اجعل قبره خيرا من قصره ووالله إن القبر للمؤمن أسأل الله يجعلني واياكم منهم خير من القصور وأهلا خيرا من أهله أهلا خيرا من أهله لأن الإنسان في أهله يجد منهما التنغيص أحيانا والمخالفة أحيانا ولا يستقيمون له على ما ينبغي فتسأل الله أن يجد اهلا أهلا خيرا من أهله زوجا خيرا من زوجه نعم هذا يشكل على بعض الناس أنه إذا كانت الجنازة امرأة كيف تقول زوجة خير من زوجة وهي إن كانت من أهل الجنه وهو من أهل الجنه فهو زوجها في الجنه والاخره نقول نعم التبديل يكون بالأعيان ويكون بالصفات انتبه فمثل إذا قلت لشخص أبدل الله صاحبك بخير منه ليس معناه انه يجي صاحب جديد قد يكون لصاحبك خيرا من صحبته فزوجا خيرا من زوجه يعني في معاملته إياه ولا شك أن الزوج مع زوجته في الجنة خير من الزوج مع زوجته في الدنيا إذن ابدله زوجا خيرا من زوجه إن كانت الإنسان لم يتزوج فمعلوم أنه سيأتيه زوجا خيرا من زوجه لو قدر وإن كان متزوجا فالمراد خيرا من زوجه في الصداد والمعاشره نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ هل للإنسان أن يجهر بكل الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة أو أن يجهر ببعضها نرجو بيان ذلك. نعم، لا أعلم جليلا على التفريق بين الجهر بالتهليل والإخفات في التسبيح. بالحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يخص شيئا دون شيء. ولهذا كان الافضل الجهر بالتسبيح والتهليل والتكبير الا اذا كان الى جنبك رجل يقضي صلاته فان الجهر سوف يؤذيه ويشوش عليه فلا تفعل سنه يتاذى بها اخوك المسلم اما اذا كان الناس كلهم سلموا وكلهم يذكرون الله فجهر فجهر بالذكر كله اما قراءه ايه الكرسي فلا تشهر بها لانها قران والذكر شيء والقران شيء اخر وان كان القران ذكرا بالمعنى العام كما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما معنى قوله في ظله نعم في ظله يعني أن الإنسان في يوم القيامة سوف يجد ارضا قاعا صفصة لا ترى فيها عوجا ولا أمتأ ليس فيها بناء وليس فيها مغارات يعني غيران يدخل فيها الناس وليس فيها أشجار كلها أرض كما وصفها الله عز وجل فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتع في الدنيا يجد الإنسان ظلا ظلا هو نفسه يصنعه الإنسان يبني بناءا ويتضلل به لكن في الآخرة ما فيه ما فيه إلا ظل الله عز وجل الذي يضلل به من شاء من العباد. كما جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة تكون الصدقه ظلا على الإنسان يوم القيامة تظل من الشمس فمعنى قوله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني بذلك الظل الذي يخلقه عز وجل لمن شاء من عباده أما الرب عز وجل فإنه نور كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخره والرب عز وجل فوق كل شيء فلا يمكن أن يراد به ظاهره لأنه لو إلد به ظاهره لازم من ذلك أن تكون الشمس فوق الرب عز وجل يذل بنفسه عبادة وهذا لا لا, لا صح وعلى هذا فنقول في ظله كقوله ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبه ذلك آه. جزاكم الله خيرا بعد السباز إن شاء الله